يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُبْضِعَةٍ مِّمَّا أَضْعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَوْنَ النَّاسَ سُكَارَى وَرَأَيْنَا النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ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 وَتِمْ مُخَلَّقَةٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَبْعَثٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ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 مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَضْحَامَ دَتًا فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْ تَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ